وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَ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 وَنَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكْتُم مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا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 ولهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّ أتَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمنُ مِمَّ تَرَكْتُم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْدِيٌّ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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَى حُدُودَهُ يُدَخِّلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف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 وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم, وأخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم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 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء اذانكم ان تبتغوا باموالكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ مِنْكُمْ طَوْلَةً أَيِّ كِحَالِ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله فبعثوا حكماً من أَهْلِهِ وحكما من اهلها ان يريدا إن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 وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ والصاحب السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم, وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لِعِبْدٍ مَا بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ وَاسْتَوْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُ اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنها وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا, فقاتلوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم, إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إلَى أَجْلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَى عُدْنِيَ قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ التَّقَى وَلَا تُظْلَمُ نَفْتِي لَا أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشِيدَةٍ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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برسوا من عندك بيت طائفة منهم, بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها، منها ان الله كان على كل شيء حسيبا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 وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حصرت صُدُورُهُمْ أَنْ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 ستجدون آخرين يريدون أي يؤمنونكم ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسو فيها.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 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقْبَتِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْدَقُوا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 من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أور الضرر والمجاهدون في سبيل الله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 هُوَ مَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم, وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا وَلَا تهنوا فِي ابتغاء الْقَوْمِ إِن تكونوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ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 إِنَّا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 ما استغفر الله يجد الله غفور الرحيم، ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيمًا، ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريء، فقد احتمل بوحثنا، فقد احتمل بوحثنا وإثمًا. مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم مطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم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 وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضلن انه ولا منينهم ولا امرنهم فليبتكن اذانا لنا ولا فليغيرن خلق الله وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فقد خَسِرَ خُسْرَانًا فقد خسر خسران مُبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ ومن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع بلة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خديلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا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 وَإِذَا الْغَضِبُونَ أَنْتَ نَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَافِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا يَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَجْنَحَ عَلَيْهِمَا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم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 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فيبتغون عندهم العزة فَإِنَّ العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إِذَا سمعتم آيَاتِ الله يكفر بها وَيُسْتَهْزَأُ بها فلا تقعدوا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا تسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء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 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهو لكم إنما الله إله واحد, الله إله واحد سبحانه الله يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا مَنْ اسْتَنكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفُ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم